ودن عينك إذا ما هدعنا به أزواجا منهم ولا تحزن فَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْتَعْ بِمَا تُقْمَرْ وَأَعْرِقْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِينَ